حديث نبوية كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة بالأربعين النووية تأليف الشيخ الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي تغمده الله برحمته الضبط والتحقيق الشيخ الدكتور حسن الحسيني التدقيق اللغوي والتشكيل الأستاذ ناصر عبد الحي التعليق الصوتي خالد النجار عن أمين المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال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 إلى ما هاجر إلي رواه إمامان المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي وابو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اضطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد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 وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان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 فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن امارتها قال أن تلد الامه ربتها وأن ترى الحكاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عن أبي عبد الرحمن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 ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها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 وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله تعالى محارمه ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب عن أبي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قل لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم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 أشعة اغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب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 وجفة الصحر وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة واعلم ان ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب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 أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري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 لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه عن ابي ذر ايضا رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله تعالى لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة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 وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال سكلتك امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد الجسمتهم وفي روايه الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد عن أبي تعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا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 المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه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 الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها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 إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 لاتيتك بقرابها مغفره قال النووي فهذا اخر ما قصدته من بيان الاحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من انواع العلوم في الاصول والفروع والاداب وسائر وجوه الاحكام والله أعلم بالصواب وله الحمد والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وسائر النبيين وآل كلٍ وجميع الصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أحاديث نبوية